وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أبنائ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ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 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ مِصْبَاحٌ فِي زُجَاجَةٍ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زيتونة, زَيْتُونَةٍ لا شرقيةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيرٌ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 وَيَجْزِيهِمْ الله الْحُسْنَى وَوَعَدَهُمْ جَنَّاتٍ طَرِيًّا وَلَّاهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَوَلَّاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يرزق من يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي فَأُولَئِكَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَن بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُونَ طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 عامل الصالحات استخرفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي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 إن بئس المصير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 بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغنا طفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من